بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتهن واحصل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 اي اسنا من المحيط من نسائكم إن ارتبتم, ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من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 ديدن فاتقوا الله يا أولي فاتقوا الله يا أولي فدَأَزَل الله إلَكُم ذكر رسُولَتل عَلَكُم آياتِ اللهِ مُبَناتِ آمنوا لُخرِرجَ الذيينَ آمَنُ وَعملِلوا الصالحَاتِ